إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وآسياتنا لئنا من يهده الله فلا مضل له ولا يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعليكم سلم الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.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 نسأل الله العظيم ورد العرش العظيم أن يشيرنا وإياكم من عداب النار وحياكم الله جميعا وغارك فيكم وتقبل الله منا ومنكم ونسأل الله جل على أن نغفر جنوبنا وأن نصلح أحوالنا فإن شاء الله تعالى سنتابع الكلام عما بدأناه من إحكام الذبيحة وغدا أو بعد غد إن شاء الله تعالى سنتكلم عن مسألة صيام عرفع أو صيام يوم عرفع بإذن الله جل وعلا لأن هناك لبشاً أو في صيام يوم عرفة هل هناك هل الصيام يكون يوم عرفة يعني عندما يقفوا العجاج في عرفة إذن سنرجع الكلام عن هذه القضايا مع الكلام عن فضلي وصيام هذا اليوم إلى حلقة خاصة بإذن الله جل وعلا إذن فلازم دائما مع أحكام ذبيحة العيد أحكام ذبيحة العيد نعم وصلنا إلى الفصل الثالث عشر من هذه رسالتي المفيدة في هذا الموضوع وهي تحت عنوان كيفية الذبح احصل الله لكم انا سعلت ما عطست الله يكرمكم. كيفية الذلحي <تصفيق> نعم فعلى المضحى أن يحسن إلى أضحيته نعم بأن يختار سكينة حادة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسانة. أخونا أخو أخو أخونا نوح نوح أنت معنا. رفض كتب كتب لي غير قادر على تهيأ تعري وتزيين الصوت. ممكن أن تنقل أن تنقل هناك إن شاء الله. الباقي الباقي حسب ما كان جزء. كنت مريض قليلا عفافكم الله. أنا سأحاول المحاولة لكن أنقل أن تغتمة. يسير الله جل وعلا دخولنا إلى غرفتكم. بارك الله فيكم. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله الله ماند. بارك الله فيكم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبحته الحديث راه مسلم قال الحافظ بن رجب والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل وفي الحديث دليل على وجوب الإحسان إلى الأضحية وقد نقل ابن حزم الاتفاق على ذلك فقال واتفقوا أن إحسان الذابح واجب فيما يذبح أن إحسان الذابح واجب فيما يذبح نعم قال القرطبي في المفهم ولو ذبح بسكين كالة أو بشيء إلا وحد وإن لم يكن مجهزا بل معذبا إن لم يكن مجهزا بل معذبا فقد أساء فقد أساء ولكنه أصاب سنة الذرح لم تحم الزبيحة وبئس ما صنع إلا إذا لم يجد إلا تلك الآلة آه يعني لو ما وجد إلا آلة غير حادة، فذبيحته لم تحرم لكنه أساء وتعدى، لأنه سيؤدي تلك الذبيحة، فعليه أن يحد شفرته. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فاقلوا فاقلوا والحديث عن أبو خال أنهر أي صبه بكثرة وأساله أصبه بكثرة وأساله شبعوا بالنهر في الجري ومنه كلمة النهر نعم، وبوّب له باب ما أنهر الدم من القصب من القصبي، آه، والمروث والحليب، والمقصود بالمروث حجر أبيض، وقيله هو الذي يقدح منه النار، آه، تعرفون هذا الحجر الأبيض؟ الذي إذا ضرب حجر ب... ب... بأخيه يقدح النار ماذا يسمى هذا الحجر؟ إذا الحجر أبيض لو ضرب الواحد بالآخر لأن قدحت النار واشتعلت إذا هذا الحجر نعم هو كذلك، ها؟ إذا الليل قع الليل عكدي بلهجتنا نسميه ليس ليس الكبيريت وإنما هذا حجر فقط حجر من لكنك إذا قرعت الحجر بأخيه ها اندلعت شرارة النار ربما كان يستعملونه لإشعاله. <تصفيق> <تصفيق> نعم أتى بها سلطان الله يكرمك يا سلطان لا قلت جيد لسلطان <تصفيق> هو الذي عادي، هذه المسألة لا يعرفها إلا, إلا إلا من كانوا بارك الله فيه إلا من كانوا في البارية يذهبون إلى البوادي أو من أصحاب البارية، آه، أو من كانوا عجزا من أمثالنا، أما شباب اليوم لا يعرفون هذا النوع منه، أ... <تصفيق> إن شاء الله ما رحبن بك. لما تأتي إلى مراكش تجد، لما تأتي عندي عبوي، لما تأتي عند أنت في لما تأتي عند تجد جائزتك إن شاء الله. <تصفيق> طيب اذا هذا هو الذي سماه ها بابوه البخاري ما باب ما انهر الدم ما شاء الله <تصفيق> باب ما انهر الدم من القصب والمروه والحديد والمقصود بالمروه حجر الأبيض وقيل هو الذي يقدح منه الله وبوّق له النووي في شاحه على مسلم جواز الذبح لكل ما أنهر الدم جواز الذبح لكل ما أنهر الدم يعني كل شيء آه كان سبب في إخراج الدم فهذا يجوز أن نذبح به الشات <تصفيق> <تصفيق> وقال ابن لقيق العيد وفيه دليل على جواز الذبح بما يحصل به المقصود وفيه دليل على جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديدا بعد أن يكون محددا بعد أن يكون محددا وأورد البخاري أيضا تحته حديثا أن جائة لكعب لكعب بن مالك طع غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع فأصيبت بشات فكسرت حجرا فكسرت حجرا فدبحتها به فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها وما كيفكم فأمرهم بأكلها. قال ابن كثير في تفسيره يؤخذ منه أي حديث ما أنهى الدم يؤخذ منه حكمان يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها حكم الآلة التي يذكى بها. وحكم المذكي وحكم المذكي واليجتنب السن، آه، والضفر، يعني بأضافة والسن أن يذبح أبي بأسناني مثلاً أنا رافع خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم ودكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة مدي الحبشة يعني الحبشة هم الذين كانوا يذبحون بأظافرهم ظفه الإنسان وقيل طيب الحبشة وأن يحد السكين قبل إرجاع أرحيتي عفقا بها لا بد أن تكون هذه السكين حادة عامل عباسين رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع نيج على صفحة شات وهو يحد شفرته يعني الشات عمود مضطشعة ورجله فوق صفحة الشات وهو يحد الشفرة فقال له وهي تلحظ إليه ببصرها وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفعل قبل هذا لمعنى هذا النشاة تشعر وتحس بهول هذا الأمر ها؟ أفلا أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتتين أتريد أن تميتها موتتين هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها والحديث في السيسية الصحية ومثل عن عمر رضي الله عنه موقوفا قال أحمد ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت وتعرف أنها تموت كذلك أن يسوقها إلى الموت سوقا جميلا ننظر إلى عظمة هذا الدين وإلى شرع رب العالمين حتى في الدواب وفي المواشي وفي هذه النسيكة أن يسوقها إلى الموت سوقا جميلا فعن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فرابه بالذرة وقال سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا سوقها لأملك لا سوقا جميلا قال الإمام أحمد تقاد إلى الدبح قودا رقيقا يعني بدون آه بطريقة رقيقة بدون تعنيف بدون ضربها بدون جرها بدون آه كما يفعل وجهها للأسف الشديد. بل تقاد قودا رقيقا حتى تذبح كذلك فيما يتعلق بهذا الفصل وأن يستقبل بها القبلة وأن يستقبل بها القبلة معم أن يستقبل بها القبلة لحاديث جامي من عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشيني أقرنين لحين موجوعين فلما وجهه قال إني وجهت وجهي للذي فطر الصماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفة وما أنا من المشيكين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شيك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح. بسم الله والله أكبر ثم ذبح. ووجه الشاهد في هذا الحديث قوله فلما وجههما. وصح التوقيع بن عمر فقد عرض الإمام مالك في المقطع بسند صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر قال وكان وهو ينحو هديه بيده يصفهن قياما ويجيهن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم الشاهد ينبغي أن توجه الذبيحة وحياكم الله ينبغي أن توجه الذبيحة إلى القبلة وعنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة يعني هذا ابن عمر كان يكره أن يأكل نبيحة وجهت إلى غير قبله. هذا الأثر الله عرض الزاق بسنة صحيح. كذلك من مما يتعلق بأحكام هذه المسألة مسألة ااا وأن يرجعها على جانبها الأيصر واضعا عجله اليمنى على صفحتها ماسكا برأسها ماسكا رأسها بيده اليسرى ليكون أسهل عليه في أخذ السكين وأثبت وأمكا لألا تضطرب الذبيحة وفي ذلك إراحة لها م? عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحبك بشين أقرانين ووضع يجله على صفحتهما ويذبحهما بيده ويذبحهما بيده هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذبحي الشاة مخيول هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبوّب له البخاري باب وضع القدم على صفحة الذبيحة باب وضع القدم عليكم صل على صفحة الذبيحة وقال الحافظ في الفتح اتفقوا على أن إرجاعها يكون على الجانب الأيصر يكون على الجانب الأيصر إذا لابد للوسلم أن ينتبه إلى هذه المسائل لابد أن ننتبه إلى هذه القضايا حتى تكون الله تعالى هذه الذبيحة تامة وتكون الأمور مضبوطة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنال أجر الذبيحة وأجر المتابعة لرسول الله بل قال الشيخ الإسلام الهتمية في الفتاوى ومن أضجعها على شقها الأيمن وجعل يجله اليسرى على عتقها تكلف مخالفة تكلف مخالفة يديه ليذبحها فهو جاهل بالسنة ننظر إلى قول ميتمية رحمه الله فهو جاهل بالسنة فإن الإضجاع على الشق الأيصر أروح للحيوان وأيصر في إزهاق النفس وأعوى للذبح وهو السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها عمل المسلمين وعمل الأمم كلهم وعمل الأمم كلهم نعم والأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة ها اليدين ورجلين وذلك الوجهين هما لأن هناك من يقوم بربط أو يربط القوائم بحبل هذا لا ينبغي لماذا؟ لوجهين هما إذا بقيت القوائم إن شاء الله إذا بقيت القوائم إذا بقيت القوائم مطلقة الوجه الأول أنه أريح للبهيمة أن تكون طاليقة تتحرك الوجه الثاني أنه أشد في إفراغ الدم من البدن لأنه بتلك الحركة التي تقوم بها الدابة بدفع أرجلها تكون أشد في إفراغ الدم من البدن وهذا الكلام أفاده الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وقال الناظم وحلها من ربطها لتضطريب فبعد وباعد يا أخي لا تقتريب اللهم آمينبارك الله فيك وحلها من ربطها لتضطريب فبعد وباعد فبعد يعني فبتاعد فبعد وباعد يعني فبعد وباعد يا أخي لا تقتريب طبعا إذا كانت غير مربوطة لا ينبغي أن تقترب منها وأما الإبل وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة وهي قائمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. إذن هذه هي طريقة دفع الإبل. معقولة اليسرى يعني اليسرى مربوطة وقائمة على ما بقي من القوائم. قال تعالى فاذكوا اسم الله عليها صواف هذا ابن عباس صواف قياما وهذا الأطر أخرج البخاري تعليقا وعن زيادة جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعتها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حرس ابن عمر وهو المعروف بشدة اتباعه رضي الله عنه وعرضاه وشدة حرصه على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطة أخرى تتعلق بالذبح وإذا ذبح فليجهز ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبح أحدكم فليجهز أجهز بمعنى أسرع وأثبت ذبح البهيمة يعني بسرعة لا يطماطل أو يطباطل أو شيء من هذا القبيل بل يجهز عليها والأفضل أن يكون القتل في دفعة واحدة في دفعة واحدة لأنه من تمام الإحسان يعني مرة واحدة تمر بالسكين على عنقها لا تفعلها تمر تمر, تمر هكذا ربما هذا لن يكون أريح للبهيمة قال الناظم وأن يكون الذبح وهو أسهل في دفعة واحدة لا يقتلوا وقد أتت عن النبي قوله إذا قتلتم فأحسنوا في القتلة عكذا نظمها الناظم وأن يكون الذبح وهو أسهل في دفعة واحدة لا يقتلوا وقد أتت عن النبي قوله إذا قتلتم فأحسنوا في القتلة فصل آخر وهو الفصل الرابع عشر ما يقول عند ذبح الأضحية ما يقال عند ذبح الأضحية عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أم لحيين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع يده على صفاحهما والحديث أخرجه البخاري ومسلم وفي الحديث دليل على قول المضحى بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم منك وإليك والحديث سبقى تخرجه اللهم منك وإليك لأن تقول بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك وفي الحديث دليل على قول مضحي اللهم منك وإليك والإمام مالك رحمه الله كاره قولهم اللهم ميك وإليك وقال هذه بدعة وأجاز ذلك ابن حبيب والحديث حجة في الباب يعني هذه المسألة فيها دليل وفيها حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل هذا الحديث لم يبلغه أو لم يصح عنده أو أن العمل لأنه كما تعلمون ها من أصول الإمام مالك عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، فلعله لم يصنع الحديد، أو لم يكن عليه هذا العمل، لم يكن هذا العمل عند أهل المدينة، لهذا قال ببدعيته، في أمن الله وإلا فهذه المسألة فيها دليلٌ. صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله في الشرح منك عطاء ورزقه منك اللهم منك عطاء ورزقه والله جل وعلا ولد ينزقك هذه الأضحية اللهم منك عطاء ورزقه وإليك تعبدا وشرعاً وإخلاصا هو من الله والله الذي من به هو من الله والله الذي من به ونعيش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل من محمد الحديث هو مسلم اللهم تقبل من محمد وفي الحديث دليل على قول المضحي اللهم تقبل مني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد شكرا الله لك آه. وفي الحديث دليل على قول المضحي اللهم تقبل مني وعن جابين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والردي على بلة إبراهيم حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شيء له وبذلك أميت وأنا أو وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين. الحديث السابقة تخيجه. في الحديث دليل على قول المضحى إني ولجهده أو إني ولجهده. نعم. هناك تنبيه يجوز الاكتفاء بالبسملة فإن زاد فخر وسنة أما حكم البسمة فالوجوب ذليل ذلك قول الله جل وعلا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه يعني البسملة واجبة لا نقاش فيها وإذا أضاف شيئا آخر كما سبق معنا بسم الله الله أكبر, الله أكبر اللهم منك وإليك ها اللهم منك وإليك اللهم من فلان أو اللهم مني إليك فلا بأس إن شاء الله ثانيا قوله ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكلوا إذا وذكر رسول الله هذا والشيء من الحديث ثالثا عن جندب بن سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يذبح أضحيته قبل أن يصلي أو أن نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله هذا المقصود فليذبح بسم الله نعم فليذبح بسم الله وفي الرسالة وإن تعمد طرق وإن تعمد طرق التسمية لم تأكل ومشهور المذهب المالكي ووجوب التسمية مع الذكر ووجوب التسمية مع الذكر وقد لك ربن القيم كلمة, كلمة نفيسة عن البسملة على الدبيحة في أعلام الموقعين قال ولا ريبة أن ذكر اسم الله على الذبيحة، آه، يطيبها، ما شاء الله. ونضي إلى هذه الحكمة، آه، إذا ذكرت اسم الله على الذبيحة، تصير الذبيحة طيبة، آه، ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح. إذن عندما تذكر اسم الله على على الذبيحة، فهذا الاسم يطرد الشيطان عن الذابح وعن المذبوح. فآثار ذلك خبأ في الحيوان والشيطان يجي في مجال الدم في مجال الدم من الحيوان والدم من الحيوان والدم مركبه وحامله وهو أخبط الخبائث فإذا ذكر الذابح اسم الله خرج الشيطان من الدم فطابت الذبيحة يعني تصفر الذبيحة طيبة هذا من فوائدي ذكر اسم الله جل وعلا على الدبيحة الفصل الخامس عشر يجوز الإنابة في الأضحية والأفضل أن يضحي بيده عن أنس بن مالك قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشيني أملحيني فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي مكبفا فذبحهما بيده وهذه مسألة أخوالي لا بد أن ننتبه إليها حتى إذا أتيت بالجزار إذا أتيت بالجزار فعليك أن تذبح أضحيتك بيدك لأن هذا الجزار قد لا يكون من الناس الذين لنصلون أو تكون فيه بعض الأمور إذا من الأفضل حتى تخرج من هذه الشبه أن تذبح أنت بيدك وأن تترك الجزار يقوم بسلخها البخاري رحمه الله فوّب لهذه المسألة بقوله باب من ذبح الأضاحي بيده باب من ذبح بيده وفقه البخاري في أبوابه كما يقال وهو دليل على الأفضلية واستحباب ذلك يعني أن تذبح أضحيتك بيديك هذا هو الأفضل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنا ثم أعطى علياً فنحر ما غبر منها ما غبر أي ما بقي وهذا الحديث دليل على جواز الإنابة في الأضحية هذا الحديث دليل على جواز الإنابة في الأضحية بل قال النووي في المجموع أجمع على أنه يجوز أن يستنيب في أرحيته مسلما أن يستنيب في أرحيته مسلما نعم طيب واختلف في الكتابي في الكتابي والصحيح المنع لأنه ليس من أهل العبادة لأنه ليس من أهل العبادة ننظر إلى المدون والكافي منذ الحكم ذبيحة الكتابي في إحكامه للدم وما بعدها والشحل والخبث والاختيارات والمفهم الفصل السادس عشر جواز ذبيحة المرأة جواز ذبيحة المرأة عن سعد المعاد أن جاية لكعب مالك كانت طرع بسلع فأصيبت شاد أو بسلع فأصيبت شاد منها فأدركتها فببحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلوها وبوب له البخاري باب ذبيحة المرأة والأمة أي شواز ذلك وعن أبي, وعن أبي موسى الأشعير أنه كان يأمر يأمر بناته أن يذبحن نسائك هنّ بأيديهن هذا الأطر ألقى البخاري وصل الحاكم بسند صحيح قال ابن حزم في مراتب الإجماع ولا أعلم خلافا في أكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة قال النووي في المجموع تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف لحديث كعب بن مالك لحديث كعب بن مالك وفي المدونة على أيت الماء تذبح من غير ضرورة تأكل ذبيحتها في قول مالك قال نعم تأكل قال نعم تأكل يعني هذا قول الإمام مالك رحمه الله الفصل السابع عشر تذبح ما أفر الأوداجة قال ابن عباس الحلق واللبة عن أبي أمامة الباهي لأنه صلى الله قال كل ما أفكر الأوداج ما لم يكن قرد ناب أو حز ظفر والحديث صحيح الأوداج جمع ودج وهو العرق الذي في, الـ في, في, الـ في الأخذع وهم عرقان متقابلان وقال عمر رضي الله عنه إن الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر ولا تعجل الأنفس حتى تزهق وعمل عباس قال الذكاة في الحلق واللبة وعلق البخاري وصل بهقيه بإثناء الصحيح قلت فيه دليل على أن النهي عن كسر عنق الذبيحة أو سرخها ولما تمت ولما تمت وهذه كذلك من الأمور الخطيرة التي نراحلها اليوم عمل السزار بمشهد أن يدبح الدبيحة يعني السزار هو يريد أن يذبح لناس كثيرين بمشهد أن يدبح الدبيحة ويعلم بأن الجار ولن ينتظره وفلان ينتظره وفلان ينتظره يعني بصلة وال والدبيحة لم تمت بعد ها فيقوم أو يشرع في سلخها بل عليه أن يطوقها حتى تموت. أو يقوم أو هناك من يقوم بكسر عنقها يعني إزالة الرأس الأول حتى يسل عليه سلخها والقابط لا زل تتحرك أو أنها لم تمت بعد يعني هذا هذا من مفاسد الصعه يعني الجزا يريد أن يذبح أكبر عدد أكبر عدد من الشياه فيقوم بهذه الطريقة ولا ينتظر حتى تموت الذابة أو هذه البهيمة <تصفيق> واعلم أن الذكاة عبارة عن إنهار الدم وفي الأوداج في المدبوح والنحر في المنحور والعقي في غير المقدور بنية القصد لله وذكره عليه قيل الذبح في الغنم والنحر في الإبل وهما معن في البقرة والعقل في كل محل ولا يجوز أكل المنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحه وما أكل السبع سبع وإن ذبحت لقوله تعالى والمنخلقة والمنقوده والمترديه والنطيحه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أي لكن ما ذكيتم من غيرها فيأكل بالذكات فيفيد أن الذكاة لا تعمل فيها الفصل الثامن عشر إن أناب عنه مسلما جازرا فلا يعطيه منها شيئا ولا يبيع شيئا من أضحيته ها لذلك بغى أن ننتبه إلى هذه المسألة عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها وأمرني ألا أعطي الجازرة يعني جزار منها شيئا قال نحن نعطيه من عندنا يعني أمره وعليكم سبب الله ألا يعطي الجزارة شيئا والإمام علي رضي الله عنه هذا الصحابي المبارك كان يعطيه من عنده وليس من الدبيحة. وعند أحمد بإسناد جيد لا تعطي في جزارتها شيئا منها. يعني لا ينبغي حياكم الله. لا ينبغي أن تعطي الجزارة شيئا من الأضحية. حياكم الله. قال ابن في النهاية الجزارة بالضم ما يأخذ الجزار من الذبيحة عن أجرته يعني الجزارته هي ما يأخذه الجزار كالعمالة للعامل وأصل الجزارة أطراف البعير الرأس واليدان والرجلان سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته ونحن فعلا كنا لاحظنا هذا الأمر ونحن صغار بأن الجزار يأخذ أه؟ يأخذ أطراف البهيمة يأخذ رأسها ويأخذ الإجلال وربما يأخذ الأماء كذلك هذا لا يجوز أما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك إذا كنت تعلم بأن هذا الجازر وهذا الجزر فقير ها فتعطيه بنية التصدق وليس بنية الأجر أنك تدفع له ثمن عمله من أضحيتك نعم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له وهذه أخرى كذلك لأن بعض الناس يبيعون جلد الأضحية من باع جلد أضحيته فلا أضحية له وحسن الشيخ الألباني في صحيح الطيب الطيب وعن قتاد عن قتادة بن عن قتادة بن نعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع لحوم الهدي والأضاحي فاقلوا وتصدقوا واستمتعوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحومها فاقلوا إن شئتم وإن أطعمتم من لحومها فاقلوا إن شئتم هذا الشيخ عكيمين في شاح الممتع ولا يبيع جلدها بعد الذبح لأنها تعينت لله بجميع أجزائها هذه النسيكة وهذه الدبيحة هي لله تعالى بكل أجزاء فلا يجوز لك أن تبيع جلدها وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه أنت تقول اللهم منك وإليك أه فكيف تبيع جلدها وتريد العوض من بعضها إذا كانت لله فعلا ينبغي أن لا تأخذ العوض عنها ولا يجوز أخذه على العوضي عليكما قالا قال أحب الله عليه قال بنوشت والعلم في بداية والعلماء متفقون فيما عمل فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها واختلف في جلدها وشعرها وما عدا ذلك من ينتفع به منها وسئل ابن القاسم أرأيت جلد الأضحية أو صوفها أرأيت جلد الأضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاع البيت أو يبيعه في, قو... أو يبيعه في قول مالك قال مالك لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به إن الأفضل شيء هو أن تتصدق بهذا الجلد إن شاء الله تعالى. والأفضل أن يكون الجازر عالما بأحكام الذبح والضحايا الذبح والضحايا لابد أن يكون جزار عائم بهذه المسائل قال ابن العربي المالكي في القبس ولا بد من اعتبار الذبائح والذبح والمدبوح فأما الذابح فأن يكون بينا عارفا إن لم يعرف الذابح ألم البهيمة وحرم الأكل بإفساد الذبح الفصل التاسع عشر ولعله آخر فصل بهذه رسالة الأكل والادخار والتصدق لا ينبغي طوق الأكل لمن كان له ذبح قال تعالى فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر القانع السائل قال من السكيت من العرب من ذكر القنوع بمعنى القناعة وهي الرضا والتعب فترك مسألة المعتر الذي يطوف بك يطلب ما عندك سائلا كان أو ساكنا ها يعني يسألك من أضحيتك وقال أبو جعفر أحسن ما قيل في هذا الصحيح في اللغة أن ابن عباس وسعيد بن جبير قال القانع الذي يسأل والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل يعني هذا عكس هذا نعم وقيل لا تقولوا ذبيحة بمعنى أن هو لم يشتري ذبيح لم يذبح لو تصدقوا عليه ومثل قوله تعالى فقلوا منها وأطعموا البائس الفقير ومثل حديث أبي هرير النساس قال إذا ضح أحدكم فليأكل من أضحيته قال الحافظ نعم من داع جلد أضحيته فلا له نعم لنا <تصفيق> إن شاء الله نزاك الله قال الحافظ في الفتح يجال وثقات لكن قال أبو حاتم الرازي الصواب وأن أطأ موصل لكن الحديث حسن بشواهده نظر الصحيحة وحمل الجمهور أهل العلم هذا الأمر على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحضر أي أن أكلها كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ومثل القرص عصم قلو والأطعم والدخر رواه البخاري ومسلم وعلى المسلم أن يتصدق من العضحية بما يقع عليه الإسم ويدخر ما بدى يعني أن يتصدق منها وأن يتدخر ما بدى عن سلم بن أكوا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضح منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي قال كلوا وأطعموا وابدخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد, أو جهد فأردت أن تعينوا فيها هذا هو السبب الذي أمرهم أن تمر على الشات ثلاث أيام ها وعن جابر قال أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القديدة بالمدينة من قديد الأضحى آه والقديد هو اللحم المجفف يعني ها لحم أضحية مجفف ينشر في الشمس حتى يصير آه يابسا آه ثم يؤكل هو ولدي جدا يعني هذا هذا دليل على جواز أكل القديد كما جاء في هذا الحديث والحديث في الإرواع وقال إمام دار الهجرة مالك ليس عندنا في الضحايا قسم المعلوم الموصوف يقول صاحب الرسالة لقد اشتهر عند بعض الناس استحباب تقسيم العضحية إلى ثلاثة أقسان تلت للأكل آه، مع طاجين ما شاء الله، آه يعني أو مع الكسكس مع الكسكس أفضل، الله يكرمك، ليس بلديد، آه ما شاء الله، يعني طنجية القديد نجيبه هذه السنة إن شاء الله ونها، الله يكرمكم، نعم. إذا يقول إمام مالك رحمه الله ليس عندنا في الضحايا قسم المعلوم المنصوف لأن بعض الناس اشتهر عندهم استحباب تقسيم الإضحية إلى تلت أقسام تلت للأكل وتلت للصدقة وتلت للدخاء نعم وبعضهم إلى قسمين نصف للأكل ونصف للصدقة وليس على ذلك دليل من كتاب أو سنة وأحاديث الباب مطلقة غير مقيدة لقدر منها قوله صلى الله عليه وسلم فكلوا والدخروا وتصدقوا وعنده أيضا كلوا وتزودوا والدخروا وقوله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بدا لكم وأطعموا والدخروا بل هناك نص في الغرض فعن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. ومثله قول الصلاة فقولوا واستمتعوا بها في أسفايكم. والحديث في سحاب داود عن الفتح الفتح والقُرطبي والدَخِيرَ. كان المسلمون في ذيق شديد أو كان الناس أو كان بالناس حاجة فلا يجت الديخار فوق تلك الأيام. فنائشة رضي الله عنها قالت، ها؟ دف أهل بيت أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادخل ثلاثا ثم تصدق بما بقي فلما كان بذلك قال يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك قالوا نهيت أن تأكل لكم الضحايا بعد ثلاث قال إنما نهيتكم نعم إنما نهيتكم من أجل الدفة التي دفت فكل والدخل وتصدقوا والدافة من يطر على المحتاجين من يطع على المحتاجين وعند البخاري في كتاب الأطعمة نائشة قالت ما فعله إلا عام جاء الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير أن يطعم يطعم الغني الفقير <تصفيق> قال الشافعي في رسالة وعليكم السلام، فإذا دفت دافه ثبت النهي عن إمساك اللحوم الضحايا الثلاث وإذا لم تدف دافه فالرخصة ثابت بالأكل والتزويد والدخال والصدقة. يعني هذه مسألة مهمة إذا كان هناك فقر بالمسلمين ينبغي أن يتصدق عليه يعني ألا يستمر ألا يستمر أو تستمر لحوم الأضاحي؟ فوق ثلاثة وإذا لم تكن هناك دافة أي فقر أو مجاعة أو شيء من هذا القبيل فلا حرج أن يدخر الإنسان أن يأكل وأن يدخر وأن يتصدق كما جاء في الحديث الذي سبق معنا وقد ذهب كثير من أهل العلم أن النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخ بعد ثلاثة منسوق نعم نعم طيب آخر فصل لحاديث ضعيفة في الأضحية أحاديث ضعيفة في الأضحية منها خير الأضحية الكبش الأقرن وخير الكفن الحلة هذا حديث مشهور عند الفقهاء وهو ضعيف نظر ضعيف الجامع تحت رقم 2881 الحديث الثاني استفيه ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط يعني إن أن تكون الضحية ثالثة غالية الثمن جميلة كذا وكذا لأنها مطايا على الصراط قال الحافظ في تلخيص الحرير أخرجه صاحب الفيردوس عن يحيى بن عبد الله وهو ضعيف جدا ولعفه الشيخ الألباني في الضعيفة حديث آخر من ضحى طيبة طيبة بها نفسه محتسبة لأضحيته كانت لو حجبا من النار هذا كذلك حديث ضعيف واتبارني في الكبير وفي أبو داود النخعي وهو كذاب انظر الضعيفة وهو كذاب حديث آخر ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلى أن تكون رحما مقطوعة توصل آه ره الطبعان في كبير مسلسل للضعفاء آه وهذا حديث مسلسل للضعفاء يعني في سلسلة من الضعفاء عليكم سام الله انظر الضعيفة المجلد الثاني رقم الحديث 13 حديث آخر يا أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حلز الله عز وجل هذا حديث الموضوع رأى طبعا في الأوسط فيه مطركان انظر الضعيفة المجلد الثاني رقم الحديث 16 حديث آخر يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قال فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة وهو حديث موضوع هذا حديث موضوع أخرج أحمد وغيره فيه أبو داود الأعمى وهو مطروق وآخر حديث بهذا الفصل نعمة الأضحية الجدع من الضعل وهو حديث ضعيف أخرج أحمد وغيره فيه كدام بن عبد الرحمن وأبو كباش وكلاهما مجهول وبهذا نكون بفضل الله تعالى أتينا على نهاية هذه السيسية المباركة من المختصر المفيد في أحكام ذبيحة العيد نسأل الله جل وعلا أن يكتب هذه الوثالة في ميزان حسنات صاحبها أجزاه الله وخيرنا على الإسلام المسلمين ونسأل جل وعلا أن ينفع نويركم ما سمعنا وأن يفقهنا في ديننا وأن تكون نسيكتنا وقبيحتنا على هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان نسأل الله تعالى أن يغفظ خطأنا وأن تجاوز عن ذنوبنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهينا وأن ينفعنا بما علمنا بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم. وأن أصبنا فمن الله جل وعلا من أخطأنا في منعنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يحترق يتجاوز عن دنوبنا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 Thank you.